إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَنعَمُوا فِي ظِلَالِ على الأرائك متكرون لهم في سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم عليم أَلَمْ أَعْدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي أَذَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ واني بضوني